الوالد لكم رأي واضح الشيخ الألباني وكثرة الأسئلة يعني عن مسألة الإرجاء وكذا أول الإرجاء الألباني وأمثاله هذا من أرجاء العلماء ليس من أرجاء الذين يقولون العمل لا علاقة له بالإيمان إيمان أفجر الناس وأصلح الناس سوا ولا شك أن هذا القول قول فاسد فالقرآن دل على أن الإيمان يزيد وينقص في آيات كثيرة وأجمع الأهل السنة على ذلك على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وما بالنسة الإيمان مما يحزن أن يكون كثير من الشباب تتحدث عن أناس أثوف يعيبونهم وهم لا يعرفون عنهم أن ماتوا على غير الشهادة بل عامة الناس عندهم من حسن الظن بالمتوفين أنهم ماتوا على الشهادتين الشيخ ناصر الأباني رحمه الله له أعمار كريمة ولم يكن بالمعصوم لا هو ولا غيره العصمة للأنبياء فقط ومن يدعي لأي إنسان بأنه معصوم فهو يدعي ضلالا ولا شك أن أهل السنة ولله الحمد إما لا توجد عندهم دعوة العصمة لأحد أو على الأخل لا يدعونها لأحد إلا لأنذر النادر وهو خطأ أيضا أما الفئات الأخرى الذين يعطون مشايخهم أو صافا فوق أوصاف الآخرين فهم لا شك على يعني بذلك الطائفة الاثني عشرية الذين يقولون إن لسادتنا مقاما لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب وقالوا إنه تخضى لهم ذرات هذا الكون إلا غير ذلك وهذا موجود في كتبهم فالمسلم أهل السنة لا يقول لأحداً بأنه معصوم فلا يأحد يقول عن الشيخ ناصر الدين أنه معصوم ولا الشيخ عبدعيز بن عبد الله بن باز أنه معصوم بل نجزم أن كل واحد منهم من أهل التقوى وما قد يقال عن الشيخ ناصر من الإرجاء أرجو أن يكون الناقل له جهلا أو أخطأ في نقله بدقة وله فضل كبير في خدمة السنة ونشرها ونصلها في الشام، ثم انتشرت آثاره أيضا في خارج الشام. يحزنني لما تأتي أسئلة كثيرة من خارج المملكة ما تقولون في الألبان؟ هذا أولئك السائلون لماذا لا يسألون عن أنفسهم ويفكرون في أحوالهم وما دستقامتهم ومدى ما في نفوسهم من حب الخير وحب أهل الخير؟ och nu frågade han: "Är det en för en om man har och kollar in i sin själ